A'udhu billahi minash-shaytanir-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam Kitabun uhkimat ayatuhi thumma fussilat milladun hakimin khabir. أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنَّ نِعْمَتَهُ لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُم مَّتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيَأْتِ كُلُّ ذِي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 وَهُوَ الذيذ خَلَق السَّمواتِ وَالأَرضَ فيِي سِتَّةِ أَ مِون وَكَانَ رْشُهُ على المَِ يَبلِلُ وَكُمْ أَُكُم أَحسَن عمل.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 أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كَذَبُوا على رَبِّهِمْ ألا لَعْنَةُ الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم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 إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعماء والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟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 اللهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ قَالُوا يَا نُوحُ قَدْ جَادَلْتَنَا فَأَكْثَرْتَ تَجْدِيلَنَا فَأْتِنَا بِمَا تُوعَدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قال إِ ماَا يَأتِكُم بِهِ اللهُ إِ شَأَ وَمَا أَنْ تُمْ بِمُجِزين وَلَا يَنفَعْكُم نُصْحئٍ إن أَرَدتُ أَنْ أنصح لكم أَن صَحَلَكُمْ إِ كانَانَ اللهَّهُ يُريد أَ يوِييَكُمْهُو رَبُّكُم وَإِلَيهِ تُرجَعون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 إن نَّقُولُ إِلَّا اعْتَرَكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُوءٍ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَأَشْهَدُ أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ مِن دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَا تَنتَصِرُونَ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 وَاَنْتُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعَنَتَ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِ هُودٍ وَإِلَى ثَمُودَ قَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ وَأَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ فِينَا مَرْجُوًّا قَبْلَ هَذَا تَنهان أن نعبُدَمَا يعبُد آب أنا وَإِناَا لَ فيِي شَكِم مما تَدُعونَ إليهِ مُرييبًا. قان يَا قَوْمِ أأَرأيتُم إ كُنت على بَيينََةِ مِررَبّ من وَآتَانِي مِنهُ رَرححْمَةً فَمََ صُرُونِي مِن اللهَِّ إن عَصَيتُ فَمَا تَزدُنيِي غَيرَ تَخصير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 Vaila Madiena Achaahum Shuhaybaa Kale, Ya Kawm, Aabudu Allah, ma lakum min ilahin vairuh Wala Tanqusul wal Meezana, Inni Araakum Bikhayri, Wa Inni Achaafu Alaykum وَيا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ بَقِيَّةُ اللَّهِ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظٍ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 وَمَا قَوْمُ الْوْطِمْ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ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 إِ فِي العونَ وَملَائهِ فَتَّبَعُ أَمرَ فِيعَونَ وَماَا أَمررُ فيِي العونَ بِشيد يَقد مُقَومَهُ يَومَ القِيامَةِ فَأَْرَدَهُ النَّار وَبِسلوِدُ وَأَنْتُمْ فِي هَذِهِ لَعْنَةٌ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ بِئْسَ الرَّفْدُ الْمَرْفُودُ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْقُرْآنِ قَصَصُهُ عَلَيْكَ مِنْهَا قَائِمٌ وَحَصِيدٌ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَمَا أَعْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِلَّا لَمَّا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُوهُمْ غَيْرَ تَبْيِيبٍ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 فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَ فَإِنَّ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيِّلِ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 وَلِذَلِكَ خَلَقَهُم وَتََّتْكَلِمَةُ رَبِّكَ لَ أَمْلَ أن النَّجَهَن النَّمَ مِنَ الْجَِّةِ وََّاسِ أَجمَعين وَكُلَّ النَّقُ الصّعَيكَ مِنْ أَمبَائِرُوسُ لِمَُ ثَبّتُ بِهِي فُآادَك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 وَإِنَّ اللَّهَ رَءُوفُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُنُهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ